أَمْ خُلِقْتُمْ كَمَا أَنْتُمْ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِمُوا اَسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ ورم مثقلون أم one وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِهِ وَالْحِكْمَةَ وَيُرْشِدُكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ انْجِيَا يُنِّنَا وَانْثِب بِحَندِ رَبِّكَ حِينًا سَفُومْ وَمِنْ لَّنِفَ